التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن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 هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيت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 وَأُلَائِكَ هُمْ وَقُودٌ نَارٌ كَذَبْ بَأَلِفِ رَعْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متع الحياة الدنيا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 خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا أَنَّا فَأُفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الْصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَوْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ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 Inna dina indawa islam Uma urtala utul kitaba u tulkita ba il-lamim badi ma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 وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الذين يُرَوْنَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّذِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 تِلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ من تَشَاءُ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 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَخْذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَنْتَ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 قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه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 قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا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 ويعلمه الكتاب oj, oj, oj, ورسولا oj, بَنِي oj, oj, قد جئتكم بآية من ربكم أني ويخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم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 والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا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 واما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين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 وَنَسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلُ نَتَّاهَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَعَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قل يا أَهْلَ الكتاب تعالوا إِلَى كَلِمَةٍ سواء بيننا وبينكم أَلَّا لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا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 في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم لما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن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 آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى احد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم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 ومن a الكتاب مَنْ eita, męchowik يؤديه kori, ومنهم من مَنْ بدينار لا يؤديه i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 وَإِنَّ مِنْهُمْ lefery, kojen, lune, elsinete, مِنَ wilita, sewoo, minelkite, wioma, hoa, minelkite, وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن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 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن ت اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون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 جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا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 من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن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 كَمْ وَجَأَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم إن إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لن تقبل تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كفروا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لَن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 وَمَا كَانَ حِلًّا لِّلْبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا مَا حَرَّمَ إسرائيل على نَفْسِهِ من قَبْلِ أن تُنَزَّلَ فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتلوها اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين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 Pójdźmy dokładnie, jak الكتاب to تصدون عن سبيل الله من آمن jest to wymiar. اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 Szanowni Państwo, witam serdecznie jako kolegium, witam serdecznie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 واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا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 وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم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 وَأَمَّا الَّذِينَ يُضْبِطُونَ وُجُوهَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 Min humul mu humul fasikun. Lei albo lukum ile, لا ينصرون مُرِبَت عَلَيْهِم الذِّلَّة أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَأْءُ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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة Luna się zaczął zacząć od tego, يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا.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 أصابت że قوم ظلموا mi, وما mu, الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تت... اتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر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 وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ Inna allah Alem Biza Tis Tudur In Tam saskum Hasenatun Tasukum Wain Tusibikum Siyyatun Yafrachu Bihar Wain Tasbiru Wtatsuk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 Bukum, bitele, tati, alefi, ikati, museelin. Bela, intos, bero, اتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من że شيء ma w tym, czy nie وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا واكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا ile małfiro, من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ بهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجروا العاملين.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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الْآخِرَةِ نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه يُونُ فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَرُّوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ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 دوكم على أعقابكم فتن خاسرين بل الله مولك وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما آواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم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 فأثابكم غمّا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يظنون بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لنا من الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قل kulinna, kulinna, كله لله يخفون في kulinna, ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من kulinna, شيء ما قتلناه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 والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 وَلَئِن مَّتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ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 إن ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم يثلو عليهم آياته ويُزكِّهم ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا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 والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين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 فَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ويستبشرون بالذين لم يَلْحَقُوا بهم مِنْ خلفهم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون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 فَإِنْ قَالُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ان لهم لن يضل الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءٌ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَدْ لَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ قِي وَنَقُولُ ذُوقوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تكله النار قل قد جاءكم رسول من من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير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 وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذنا كثيرا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 ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aaminu bi Rabbikum fa aamanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-abrar ربنا eti, مَا وعدتنا على رُسُلِكَ ولا na يوم na rożulikę, لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم na لا na عمل عامل منكم أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لا عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.